الله عز وجل إليم رحمة ما ضل من تمعت قطاك قطاك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق الالسن قد تعتاد لازمه التزمتها الانفس في سنوات طويله اعتاد الناس ان يحلفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالامانه او بلغوا رحمه ابوي او رحمه امي او عم الشيخ فلا فلما تعلموا الشرع علموا انه لا يحلف الا بالله تعالى بأسمائه وصفاته ومن ثم ما ينبغي ان يعظم احد الا الله فقط. فعلم الحق غير انه في مرة من مرات غلبت عليه العادة فحلف بما كان يعرف به اولا من وقع في مثل هذا لا تذهب نفسه حسراته انما عليه ان يشفع الكلمة بقول لا اله الا الله فان هذه الكلمة تمسح ما قد مضى يبقى كفارت. الحلف بغير الله ان تقول ايه لا اله الا الله وهذا من الادب مع الله سبحانه وتعالى طيب الجزئيه الثانيه ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك القمار اي لعب على عوض يقال له قمار او اي رهان الرهان تراهني كلمة كثيره تقال على اللسان اقول له يا عمي الدرس النهاردة مفيش درس يقول له لا فيه تراهني يقول له راهنك يقول, يقول له فايب على عشرة جنيه يقوم الشيخ مجاش قال له هات عشرة جنيه مجرد ان يقول لصاحبه تراهني هنا قد قامر هنا يعني كأنه, كأنه قامر هناك رواية من قال لأخيه تعالى فخد قامر يبقى لذلك كيف يخرج من هذا القمار يخرج بالصدق بل إما تدفعها فرحان العشر جنيه تصدق بها لله يقبل الله منك التوبة من هذا الذنب يبقى مجرد الكلمة في القمار تعالى أقامر تعالى عندك عشرة والنغلوب يدفع والغالب يشرب إلى آخره هذا الكلام في ذاته حرام، كيف أذب الكلام؟ أذب الكلام بالصدق، أذهب وأتصدق على فقير، على مسكين، على محتاج، على أرملة. يبقى هنا مسحت الكلمة التي قلتها، وفي هذا الشعار بأننا نتعبد لله بكل ما يصدر عنا، بكل ما يصدر عنا من كلام وأفعال. الأصل في المسلم أن يتعبد بألفاظه وحركاته وسكناته لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لذلك مجرد الكلمة تعالى نلعب على فلوس أو المغلوب يدفع الكلام لم يخرج إلى حيز التنفيذ لكن تكلمنا به أم لا تكلمنا نؤاخذ على الكلام لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أما مجرد الخاطر العابر لا مؤاخذ عليه إلا إذا ترجم إلى عمل فعل كما في حديث البخاري الذي ذكرناه مرارا إن الله تجوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تكلم ممكن ان جاي, جاي, جاي بخاطري افكار جهنمية لكن لم تخرج الى حيث الوجود لا بلسان ولا بفعل لا يؤاخذ الله بها لكن اذا خرج الى حيث الكلام واخذ واذا خرج الى حيث الفعل واخذ طيب. الكلام هنا تعالى نلعب عشرة او نلعب مصر كورة واللي ينغلب يدفع للثاني او يأكله هريسة او يعشيه ده كلامه ده نفس الكلام ده كلام حرام لماذا لان الميسر والقمار حرمه الشر الحنيف مجرد الكلام في هذا ينبغي للانسان انطمع في المغفرة ان يتصدق حتى يعود بلا ذنب في هذه الفعل يبقى إذن مع الحلف بغير الله كفارته كلمة ايه التوحيد لا اله الا الله من, ت... من اخطا في كلمة فوافقت حراما ينبغي ان يتحلل منها بايه بالصدقة من قليل واذا اسات فاحسن لان الحسنة إذا أتبعتها للسيئة مسحتها والله تعالى قال في القرآن وأقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال الله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبه الدار جنات عدن يدخلونها يبقى اذا إذا اتبعت اي سيئه اذا اتبعتها حسنه مسحتها فسيء الكلام تتبعه بحسن الكلام وحسن الكلام صدقه ام لا صدقه كما في حديث البخاري حديث ابي موسى على كل مسلم صدق قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يجد ما يتصدق به قال يعمل بيديه فيكسب نفسه ثم يتصدق قالوا أرأيت إن لم يستطع العمل قال يعين ذا الحاجة الملهوفة فإن له بهذا صدق قالوا أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالخير والمعروف فإن له بهذا صدق قالوا أرأيت إن لم يستطع قال يمسك نفسه عن الشر فإن له بهذا صدق إذا من قال تعالى وقامر يتصدق والصدقات أبوابها واسعة يشفعها بكلمة طيبه يقول له يا أخي حرام علي يعني إحنا دزم مجرد هذا القول صدق إن لم يستطع القول يتكلم بالمعروف مع أي إنسان صدق إن لم يستطع يبتعد هو عن هذا الفعل يبقى ده ايه صدق ولا ايه وعدم العود لسوء الكلام صدق لذلك من قال لاخيه تعال اقامرك فليتصدق دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا آيات القرآن نفس هلت وارتسمت فرحتنا اسلمنا حين تعلمنا ان الاسلام ارادتنا وحدنا الله وكبرنا هاذي والله عقيدتنا عيد الاسلام سعادتنا ورسول الامه قدوتنا بالحب الصحيح.